السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما ان عباد ايها الناس اتقوا الله تعالى وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَهُ الْخَلْقُ وَأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَهُ الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَلَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهُ ولا مدبر لشؤون العالم العلوي والسفلي الا الله ولا حاكم للخلق ولا حاكم بين الخلق عند الاختلاف الا الله وما اختلف فيه من شيء فحكمه الى الله فالله وحده هو الذي يوتب الشيء ويحرمه وهو الذي ينجب اليه ويحلل إما في كتاب الله او على السان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه حين اكل الصحابه رضي الله عنهم من الثوم عام فتح قيبر وكانوا ضياعا فاكلوا من الثوم اكلا شديدا ثم رافوا الى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره الخبيثه شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فدلا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انه ليس بي تحريم ما احل الله لي ولكنها شجره اكره ريحها ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيانة وقال جل ذكره ولا تقولوا لما تصفف الساناتكم والكذب هذا حلال وهذا حرام لتسخروا على الله الكذب ان الذين يسخرون على الله الكذب لا يفلحون متاء قليل ولهم عذاب اليم وانكر الله تعالى على قوم اتخذوا من دور الله شركاء في التشريع فقال تعالى أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أيها الناس إن من أكثر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري عن فكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري ان الله حرمه او يقول عن الشيء انه واجب وهو لا يدري ان الله اوجبه او يقول عن الشيء انه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله تعالى فيه ان هذا لجنايه كبيره وسوء ادب مع الله عز وجل كيف تعلم ان الامر لله والحكم اليه ثُمَّ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَقُولُ فِي دِينِهِ وَشَرِيعَتِهِ مَا لا تَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ دِينِهِ وَشَرِيعَتِهِ لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ الْقَوْلَ بِالْقَوْلِ عَلَيْهِ بِلا عِلْمٍ بِالشِّرْكِ بِهِ فَقَالَ تَعَالَى قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وان تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ايها الناس ان بعض العامة يفتي نفسه او يفتي غيره بما لا يعلم انه من شريعة الله عز وجل يقول هذا حلال او هذا حرام او هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك افلا يعلم افلا يعلم هذا ان الله سائله يوم القيامه عما قال افلا يعلم انه اذا اضل شخصا فقد باء باسمه واسم من اتبعه الى يوم قيامته وان بعض العامة اذا راى شخصا نريد ان يستفي عالما يقول له ما حاجتك للتفتي هذا واجب هذا حرام مع انه في الشرع حلال فيحرمه مما احل الله له او يقول هذا واجب مع انه في الشرع غير واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به او يقول هذا حلال مع انه في الشرع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه او يقول هذا غير واجب مع انه في الشرع واجب ذلك منه من فعل ما اوجب الله عليه وهذا جنايه على شريعه الله وظلم لنفسه وخيانه لاخيه حيث غره بدون علم ارئيتم لو ان احدا سئل عن طريق بلد من البلدان فقال الطريق منها هنا وهو لا يعلم فضاع الرجل افلا يعلم ذا افلا يعد ذلك خيانه وتغيرا هذا مع ان واضع الطريق بشر والبلد من منسل متاع الحياه الدنيا فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعه الله التي شرعها لعباده لتوصلهم الى رضوانه ودار كرامته وان بعض الان اذا راى احدا يريد ان يسال عالما يقول له يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان فتبدل لكم تسؤكم فينزل كلام الله على غير ما اراد الله ان هذه الايه انما نزلت في وقت التشريع وقت التحليل والتحريم وقت حياه النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد ذلك فانه يجب على المرء ان يسأل عن دينه حتى يعبد الله على بصيره وان بعض العامة ينقلون عن اهل العلم وان بعض العامة ينقلون عن اهل العلم كلاما او فتوى نعلم انهم لا يقولون بذلك وانهم لا يفكون به لكن هؤلاء الناقلين وهم في النقل إما لكونهم فهموا كلام العالم على غير مراده او انهم اساءوا التعبير في سؤالهم فاجابهم العالم بحسب ما فهم من سؤالهم فحصل الخطا وربما كان لبعض هؤلاء العامه ربما كان لبعضهم قصد سيء فيما نقل عن العالم يريد بذلك تشويه سمعة العالم والتنفير منه لانه افتى بفتوى لا بفتوى لا توافق هواه او قال قولا لم يعرف من قبل وهذا من اعظم الجنايات على الخلق لان التنفير عن اهل العلم ليس تنفيرا عنهم شخصيا بل هو تنفير متضمن للتنفير اما لمتضمن للتنفير اما ما يقولونه من الحق فليحذر الانسان من ذلك وليتو الى الله عز وجل افلا علمكم ان المشركين كانوا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالامين يعتقدون في شخصيته الامانه والثقه فلما جاء بالحق من عند الله قالوا ان هذا ساحر كذاب كالذين ينالون من اهل العلم والذين ينثرون الناس عن اهل العلم انما انما يتضمن تنفيرهم هذا التنفير عما يقوله اهل العلم من الحق فليحذر الانسان من التقول على اهل العلم وليتحرى الدقه والصحه فيما ينقل عنهم وان من المتعلمين الذين لم يبلغوا مبلغا جيدا في العلم من هؤلاء المتعلمين من يقع فيما يقع فيه بعض العامة من القراءه على شريعه الله في التحليل والتحريم والاجاب فيتكلم فينا يجهل ويجمل في الشريعه ويفصل وليس معه من العلم الا كفقير بيده دريهمات اذا سمعت الواحده منهم يتكلم فكانما ينزل عليه الوحي يجادله فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول ولقد بل بلغني ثقه عن شخص انه جادله في امام صلى الظهر خمسا والمأموم يعلم انه قد زاد في صلع في صلاه في صلاته فقال هذا الرجل انه يجب على المأموم ان يتابع الامام في الزياده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به وعلى هذه القاعده فلو صلى الامام 10 ركعات لوجب على المأموم ان يتم به ولكن هذا خطا هذا الذي قال ذلك أخطأ في فهمه وأخطأ في حكمه أما كونه أخطأ في الحكم لانه اوجب على الماموم ان يتابع امامه في الزياده وهذا معناه ان الماموم يتعمد ان يزيد في صلاته فيقع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واما جهله في الفهم فلانه لو تامل النص الذي استدل به لوجد انه لا يدل على ما يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الاقتمام بال بين معنى اتمام الماموم بإمامه بقوله فاذا كبر فكبروا الى ان قال واذا صلى قائدا فصلوا قعودا اجمعين والفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر للتفريق فما بعدها تفريق على ما قبلها وافساح به وافساح للمراد به هذه الفاء تسمى فاء الفصيحه لانها تبين المراد بالائتمام ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى خمسه فصلوا خمسه افلا يعلم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهل صلاه الظهر خمسه عليها امر الله ورسوله واذا لم يكن عليها امر الله ورسوله فهي باطله مردوده بمقتضى هذا الحديث واذا كانت باطله مردوده فهل يجوز اتباع الغير فيما هو باطل فاذا قام الامام الى خامسه في الظهر او رابعه في المغرب او ثالثه في الفجر فسبح به وعليه ان يرجى وجوبا ايا كان حتى لو كان قد قام وقرأ فإن عليه أن يرجع ويجلس ويتم صلاته ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ولا يجوذ للمأموم أن يتابع الإمام إذا قام إلى رفعة زائدة بل عليه إما أن يفارقه ويسلم وإما أن يجلس وينتظر حتى يصل الإمام ويسلم ويسلم مع الامام فتقوا الله عباد الله وتحروا القول الصواب فيما تقولون على الله واحذروا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون فان الله يقول في نبيه وهو اتقى الامه لله واعلمهم بشريعه الله يقول الله ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين هم لقطعنا منه الوثيق تمام منكم من احد عنه حاجز واعلموا انه من العقل والدين والعلم ان يقول الانسان لا اعلم اذا سئل عن شيء لا يعلمه وان ذلك لا ينقصه شيئا بل يزيده ايمانا وتوابا وثقه عند الناس وطلبا للعلم والله سبحانه ولي التوفيق وفقنا الله واياكم للهدى والصلاح وجعلنا قاده هدى واصلاح واعادنا من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بقى انه هو صاحب الفضل والمنن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وقد هاذن بالزياده لمن شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله كل هذاك من اشرك به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم المآب والمحشر وسلم تسليما اما بعد ايها الناس فتقوا الله تعالى واعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وان من تمام قدرته جل وعلا انه خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش خلق هذه المخلوقات العظيمه الواسعه المحكمه المتقنه خلقها في سته ايام سواء للسائلين ومع ذلك فانه قادر على ان يخلقها في لحظه لان امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولقد اخبرنا الله عز وجل عن عظيم قدرته في بعث الخلق حيث قال حيث قال سبحانه وتعالى فانما هي زجره واحده فإذا هم بالساهرة فإنما هي صيحة واحدة فإذا هم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون هكذا يقول الله عز وجل زجرة واحدة يزجر الله بها الخلائق فيقومون من قبورهم لرب العالمين على ظهر الأرض بعد أن كانوا جثة في أجواف الأرض وما ذلك على الله بعزيز إن كانت إلا خليحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مكبرون يحضرون إلى الله عز وجل للقضاء بينهم والفصل بين عباده وإذا علمنا ذلك وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأنه على كل شيء قدير فإنه يتبين لنا أنه يعلم ما في قلوبنا ويعلم ما في نفوسنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَرِيبٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْإِنْسَانُ لَفِي خُصٍّ كَلِمَةً مِنَ الْكَلِمَاتِ إِلَّا وَعِندَكَ رَتِيبٌ فَاضِلٌ لَّا يَنقَضُ عَنْكَ وَسَوْفَ يَكْتُبُ مَا تَقُولُ حتى تواجه به يوم القيامه فما قال الله عز وجل وكل انسان المذمناه طائره يوم القيامه وكل انسان المذمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما اثقل كلام الذين تكلم به ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل افلا اذللك على املاك ذلك كله قلت بلا يا رسول الله فاخذ بلسان نفسه اخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله واننا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال تلك امك يا معاذ وهل يكذب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم يا عباد الله انظروا ما تتكلمون به انظروا ماذا تتكلمون به هل تتكلمون بخير فهو لكم او تتكلمون بشر فهو عليكم او تتكلمون بلهو فانه خساره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هل يقول خيرا او يسمك فكيف بمن كانوا يطلقون السنههم في عباد الله بالغيبه بالكذب بالشتم بالسب ولا قد قال النبي عليه الصلاه والسلام ذباب المسلم فسوق وقتاله كفر فمن سب اخاه المسلم بما ليس فيه او بما هو فيه عدوان عليه فانه يكون بذلك فاسقا خارجا عن العداله ايها المسلمون احفظوا الsinaتكم عن القول في عباد الله بغير علم احفظوا الsinaتكم عن غيبه الناس فان الله شبه الغيبه بمن ياكل لحم اخيه ميتا فقال ولا يغثب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فقتيتم ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبه فقال ذكرك اخاك بما يكره قالوا أرأيت إن كان في أخي ما تكفنا أقول قال إن كنت فيه ما تقول فقد اغتبت قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت أيها المسلمون لقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب وقال أهل العلم إنك إن الكبيرة اذا فعلها الانسان مره واحده ولم يتب منها كان فاسقا خارجا عن العداله وهذا الفساد يترتب عليه امور عظيمه فليحذر الانسان من ذلك وليفتق الله ربه واذا كان قد ارتكب احدا من الناس فان عليه ان يستحل له في الدنيا قبل ان يعقد ذلك من اعماله الصالحه يوم القيامه فان كان لا يعلم ذلك المذ الذي اغتابه انه قد اغتابه فليستغفر له وليثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها بما هو اهلهم من صفات الكمال فان الحسنات يذهبن السيئات اللهم انا نعوذ بك ان نظل او نضل او نذل او نزل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا يا رب العالمين اللهم احفظ ألسنتنا من سوء القول وجوارحنا من سوء العمل وقلوبنا من سوء النيات يا رب العالمين اللهم اجعلنا صالحين مسرحين بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم اصلح المسلمين ولا تامرهم اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تهدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين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 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون